وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّドْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّدْرٍ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ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 and they were united with the fear Indeed, man is in danger except those who believed and believed and إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُصْرٍ إلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِنَ الصَّالِحاتِ وَتَوَاصَو بِالْحَقِ وَتَوَاصَو بِالصَّبْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُصْرٍ إلَّا الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِنَ الصَّالِحاتِ وَتَوَاصَو بِالْحَقِ وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتُ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرَ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 وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر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 ان الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْ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 إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ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 إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَكِّ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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُوا بِالسَّدْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْوا بِالسَّدَرِ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 وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر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 وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْו بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ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 وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر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 إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Wath Beached에도 والمعروس في إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Wath Beached愛 وَتَوَاصَوْا بالحق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 إلا الذيينَ آمَنُوا وَامِنُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَ صَوُ بالِالحَّ وَتَو صَو بِ الصَّدر إِ إلا آمَنُوا وَامِنُ الصَّالحاتِ وَتَوَ صَو بالِالحَّ وَتَو صَو بِ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 And they were committed to the fear Indeed man is in sin Only those who believed and believed And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 and they were united with the fear Indeed, human is in danger except those who believed and believed and إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر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 إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَو بِالْحَقِّ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 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ